Ya Zahra, ya Zahra. Ya يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا زهراء يا من لي رب السماء سخر هينك وانا صفر غيرك وانا جلت عدن في خدمتك يا اظهر انسانه يا اظهر انسانه يا من لي رب السماء سخر هينك وانا في خدمتك يا اظهر انسانه يا زهره يا يا يا زهره جناتي يا زهره جناتي تمر جنبي اسمك نطق وترسخ من نور جيل جي تاريخ يا زهره يا تجوا تجفلي فاطمه يا حولك الدور الارض يا فاطمه تجوا تجفلي فاطمه يا حولك الدور الارض يا فاطمه الحسن يا جوهرك ماسه يا بنت خاله يا اصل يا سهاسه يا اصل يا سهاسه اي والله يا ام الحسن يا جوهرك ماسه يا جوهرك ماسه يا سهره يا سهره يا سهره فاطمه يا الارض يا يا طاعس واجب فرض يا فاطمه يلحمك الدور الارض يا فاطمه يا زهره فاطمه يا زهره فاطمه يا زهره اسمك النبي وتعلق صرعه مال دونك اتشوكي فولف يا فاطمه يا حولك الدور العربيه فاطمه والتوزيع سيد صفاء الحيدري سيد صفاء الحيدري يا كلمات والحان الشاعر الحسيني السيد علي الرافضي من اداء الرادود الحسيني صباح الموالي تم التسجيل في استوديو هات الله الإسلامية التوزيع الشبكي شبكة الاعلام الحسيني ونسالكم الدعاء